Thank you. <coughs> <coughs> خامس ما موجود. نجيب <تصفيق> <مالك. تصفيق> الكافي بعد جيب الكافي. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الجهة الثالثه في المساله في حكم من علم بانحرافه عن القبله اثناء الصلاه وفي هذه المساله مطلبان المطلب الاول ما اذا علم الانحراف والوقت باق وقد افاد جمع من الاعلام منهم السيدان العلمان السيد الخوي والسيد الامام ان مقتضى موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب أحسنتم فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة وظاهرها أنه إن كان الانحراف ما بين المشرق والمغرب صحة الاجزاء الماضيه من الصلاه كما ان المراد بدبر القبلة كون الانحراف اكثر من المشرق والمغرب سواء كان مستدبرا ام لم يكن بمقتضى قرينة المقابلة ثم أفاد سيدنا قدس سره أنه قد يقال بأن مقتضى خبر القاسم ابن الوليد قال سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة قال يستقبلها إذا ثبت ذلك وإن كان فرغ منها فلا يعيدها قد يقال بأن مقتضى إطلاقه بطلان صلاة من انكشف له انحرافه عن القبل أثناء الصلاة سواء كان انحرافه ما بين اليمين واليسار أم أكثر من ذلك حيث قال يستقبلها إذا ثبت ذلك وإن كان فرغ منها فلا يعيدها ولكن لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على بطلان صلاه من كشف له أنه ما بين اليمين واليسار أولا لضعف سندها بالقاسم بن الوليد لعدم توثيق له وثانيا ان غايتها انها مطلقه فيحمل المطلق على المقيد وقد فصلت موثقه عمار بين كون الانحراف ما بين اليمين واليسار او شنو اكثر من ذلك وثالثا ذكر سيدنا هنا قدس سره وثالثا ما ذكره سيدنا قدس سره بان الاستدلال بها على البطلان مبني على رجوع الضمير في قوله يستقبلها الى الصلاه فاذا قلنا يستقبل الصلاه اذا ثبت ذلك فان ظاهره شنو استئناف الصلاة متى التفت أنه على غير القبلة ولكن مقتضى عود الضمير هو يقول مقتضى عود الضمير إلى الأقرب إرجاع الضمير إلى القبلة أي متى ثبت ذلك يعني ثبت انحرافه عن القبلة أثناء صلاته استقبل القبله وتم ما مضى لكن قد يقال تعقيب ذلك بالحديث عن الصلاة حيث قال عليه السلام يستقبلها إذا ثبت ذلك وإن كان فرغ منها فلا يعيدها فان التعقيب بهذه الجمله التي تعود ضمائرها للصلاه لا للقبلة مانع من استظهار عود الضمير في قوله يستقبلها الى القبله بل هو مقتضى قرينيه السياق ظهور عود الضمير للصلاه نفسها قال يستقبلها يعني الصلاه بمعنى يستأنفها وان كان فرغ منها اي انه لم يلتفت الا بعد الفراغ فإن فشنو فلا يعيدها وعلى فرض عدم ظهور الروايه في اي منهما فهي بصالح من ينكر صحه الاستدلال بالرواية معه. شنو تستظهر سيدنا يستقبلها مو لازم لا يستعني حتى لو ظنر الصلاة كمل. كيف بعد يستقبلها استقبلوا الصلاة يعني كيف يعني يكملها يفتر شون يعني يفتر شون يعني يستعني لا يستقبلها يعني استأنفها بعد إذا هي تعود إلى الصلاة هم ما يستقبلها يعني يعوجها لا ما ما اللي ما الموجود في الروايات استقبل صلاته استقبالا موجود في نفس الروايات إن كان قد استيقن أنه قد زاد في صلاته استقبل صلاته استقبالا يعني استأنفها عادها من جديد موجود في الروايات ده ماش الخلافة السياق بعد استقبلها وان فرغ منها فلا يعيدها. باعتبار شرط من شروط البلد. ندري شرط من شروط الله كلامنا في الظهور كلامنا في الظهور ظاهر السياق عود الضمير على مرجع واحد. لأن الضمير في الأول يعود إلى القبلة والضمائر الثانية تعود إلى الصلاة هذا خلاف ظاهر السياق هذا المطلب الأول المطلب الثاني لو التفت إلى أنه منحرف عن القبلة انحرافا كثيرا بأكثر مما بين اليمين واليسار الا انه التفت لذلك والوقت ضيق لا يسع الاعاده فانه لو التفت والوقت واسع لكان مقتضى ذلك استئناف الصلاه لكن الكلام اذا التفت مع ضيق الوقت بحيث لو استأنفها لم يدرك الوقت ولو بمقدار ركعه حتى المقدار ما يقدر فهنا هل يمكن تصحيح الصلاة التي بيده وسقوط القضاء يتعين عليه القضاء ذهب المحقق الهمداني قدس يسره في مصباح الفقيه الى انه يمكن تصحيح صلاته بلا حاجه الى القضاء وذلك بناء على مقدمتين تامل في كلام هذا الفقيه مو شويه ها الهمذان هذا مو شويه المقدمة الأولى كبروية وهي من ضاق عليه الوقت بحيث لا يتمكن من رعاية القبلة لأجل ضيق الوقت فهل تسقط شرطية الاستقبال في حقه أم لا؟ فأفاد المحقق الهمداني قدس سره بأن شرطية الاستقبال ساقطة إذا لم يمكن مراعاتها مع مراعات الوقت وذلك لأحد وجهين يعني ليش تسقط شرطية الاستقبال؟ الوجه الأول أن نفس دليل استقبال القبلة قاصر نفس دليل استقبال القبلة يعني دليل الشرطية قاصر عن الشمول لفرض الاضطرار إلى ترك القبلة إما لانصرافه في نفسه حيث ان قوله وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره منصرف لفرض القدره كسائر التكاليف الظاهره في اناطتها بالقدره فهذا الدليل منصرف الى فرض القدره فمع العجز والاضطرار لعدم الاستقبال فان نفس الدليل قاصر عن الشمول لمثل هذا الفرض إذا قلنا بأن هذا الدليل مجرد شنو إرشاد إلى شرطية القبلة وليس أمرا مولويا كي يقال بانصرافه إلى فرض القدرة ولكن عندنا مجموعة من الروايات يستفاد من مجموعها عدم شمول الشرطية والوياي لفرض الاضطرار ما هي هذه الروايات خلص. بالي الصنف الأول ما ورد في صلاة المريض مضجعان الجزء الثالث من الكافي جزء الثالث من الكافي صفحة أربعمائة وعشرة حديث أربعة صحيحه محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون نداويك شهرا أو أربعين ليلة حتى يزيل الماء من عينه نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلي يعني عليه الصلاة وهو مستلقي فرخص في ذلك وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه فان مقتضى الصلاه مضجعا ان لا يتمكن من استقبال قبله وبالتالي سقطت وبالتالي فمفاد الروايه سقوط شرطية الاستقبال بهذا المقدار مراعاة لاضطراره هذا الصنف الأول الصنف الثاني من يصلي على الدابة في يوم مطير ها ايه جربت انت <تصفيق> <تصفيق> وسائل الشيعة الجزء الرابع صفحة ثلاثمائة وسبعة وعشرين باب أربعة عشر من أبواب القبلة الحديث الثامن حديث الثامن موتام سندا سنقرأه عن مندل ابن علي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على راحلته الفريضة فريضة صلىها وأنه منافئ صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على راحلته الفريضة في يوم مطير والحديث التاسع وهي صحيحه جميل ابن دراج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر فيقال بأن مقتضى العادة مقتضى العاده ان الدابه اذا سارت في وحل ومطار لا تنضبط على جهتين فمقتضى العاده انحراف الدابه عن القبلة ومع ذلك لم تتعرض الروايه الى ان النبي كان ها يوجه نفسه كل من حرفت الداب إلى القبلة فمقتضى الاطلاق المقامي لهذه الروايه عدم مراعاة القبلة بهذا الحد في فرض شنو؟ في فرض الاضطرار ومن هذه الطوائف الصنف الثالث ما ورد في صلاة البلي وما ورد في صلاة الخوف <تصفيق> الجزء الثامن من وسائل الشيعة صفحة أربعمئة وتسعة وثلاثين أبواب صلاة الخوف والمطاردة. الباب الثالث ماله حديث اثنين وثلاثة وأربعة زين رأ حديث اثنين رواية علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يلقى السبع شفت سبع عند تعمرك سيدنا قدامه ما شفت ها حديقة الحيوانات ها وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع فإن قام يصلي خاف في ركوعه وسجوده السبع والسبع أمامه على غير القبلة فإن توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه كيف يصنع قال يستقبل الاسد يعني يصلي وهو يرى ويصلي ويومئ براسه ايماء وهو قائم وان كان الاسد على غير القبله وايضا الحديث الثالث هو ايضا عن علي بن جعفر عن لعل الروايه واحده عن اخيه موسى والحديث الرابع عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال ومن تعرض له سبع وخاف فوت الصلاه استقبل القبلة وصلى صلاته بالإيماء فإن خشي السبع وتعرض له فليدر معه كيفما دار وليصلي بالإيماء وهذه واضحة الدلالة على سقوط شرطية القبلة في حال الاضطرار لتركها بهذا النحو من الاضطرار نعم ومن هذه الروايات أيضا ما في الجزء الرابع من الوسائل صفحة ثلاثمائة وعشرين باب ثلاثة عشر قال صحيحه الحلبي هذه رواية خوش روايه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال يستقبل القبلة ويصف رجليه فإذا دارت واستطاع ان يتوجه الى القبلة والا فليصلي حيث توجهت به وان امكنه القيام فليصلي قائما والا فليقعد ثم يصلي يعني قاعدين وايضا صحيح زرار الحديث الثاني سأل أبا جعفر عليه السلام في الرجل يصلي النوافل في السفينة قال يصلي نحو رأسها وهي شنو تتوجه به إذن فالمتحصل من مجموع ذلك أن دليل شرطية الاستقبال شنو لا شمول فيه لفرض اضطرار وإنما الكلام في الصغراء وهو أن من ضاق الوقت عليه بحيث لا يمكنه استئناف الصلاة هل هو من صغريات الاضطرار شنو أم لا لذلك لابد من التعرض للوجه الثاني الذي تعرض له المحقق همداني قدس سره حيث قال نعم اذا دار الامر بين مراعات القبلة ومراعات الوقت بحيث لو راعى القبلة استأنف الصلاة واذا استأنفها غلوياي خرج الوقت كانت شرطية الوقت مقدمتان منين؟ منين؟ منين؟ وذلك لأحد وجهين الوجه الأول المدلول الالتزامي لنفسي مثلا صحيحة عبد الرحمن. حيث قال في صحيح عبد الرحمن السابق التي تعرضنا إليها إذا استبان لك أنك على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فاتك الوقت فلا تعد فإن المدلول لالتزام لها أنه إنما يلزمك مراعاة القبلة بإعادة الصلاة إذا لم يفتك الوقت وعما إذا فاتك الوقت فلا يلزمك إذن فدلالة هذه الصحيحه بالمطابقة على أنه إن تبين له الانحراف أثناء الوقت أعاد وإن تبين له بعد الوقت لم يعيد هذا المدلول المطابقي لها والمدلول الالتزامي له أن الوقت مقدمون ولذلك قال إن لم تتمكن من مراعاة القبلة إلا بفوت الوقت فشنوه فلا يلزم كل اعاده واذا لم يتم هذا المدلول الالتزامي وقال واحد هذا مدلول التزامي ملزق بالتمر تعرف شنو ملزق بالتمر شنو الملزق بالتمر يعني لا يستقر لا يستقر على شفاء فإذا لم يتم هذا المدلول الالتزامي فالوجه الثاني وهو ما دل على أن الصلاة شنو لا تسقط بحالين فمقتضى هذه الرواية أن المدار على الوقت وسائر الشرائط لا يوجب عدم القدرة عليها سقوط الصلاة فإن مفاد إن الصلاة لا تسقط بحال إن, أن الإخلال بأي شرط من شرائط الصلاة عن عذر موجب للإخلال به لا يسقط الصلاة أي لا يسقط الصلاة في الوقت للحاضي الأمر الأدائي فتبين بذلك أن المكلف اذا دار امره بين مراعاه القبلة ومراعاه الوقت فهو من مصادق المضطر لترك الاستقبال هذه المقدمه الاولى ايش طويلة طويله ها طويله المقدمه الثانيه وهي الصغرويه أن من التفت أثناء الصلاة إلى أنه منحرف عن القبلة بأكثر مما بين اليمين واليسار فبالنسبة لما مضى من صلاته صلاته صحيحة لماذا؟ لأنه مضطر لعدم الاستقبال بالنسبة لما مضى حيث إنه لو أراد أن يعيد الأجزاء الماضية لخرج الوقت فبالنسبة لما مضى من أجزاء صلاته تصح لسقوط شرطية الاستقبال في حقه لكونه مضطرا وأما بالنسبة للأجزاء الباقيه فإن أمكنه الاستقبال تعين عليه وإن لم يمكنه فالنكتة واحدة تم الكلام، ولكن سيدنا قدس سره الشريف علق على كلام المحقق الهمداني بعدة ملاحظات. الملاحظة الأولى قال. إن مقتضى إطلاق موثقة عمار سابقه شنو مقتضى إطلاقها قال بلي وإن كان شنو بلي وإن كان متوجها إلى دبر الصلاة يعني التفت إلى أنه قد استدبر وإن كان متوجها إلى دبر الصلاة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة فإن مقتضى إطلاقها وعدم الفرق بين بين ساعة الوقت وضيقه رواية مطلقة ومقتضاها بطلان شنو؟ صلاته لأن قوله فليقطعها إرشاد شنو؟ إلى الفساد هذا لتنبيه النائمين خل... فإن قلت فإن خلق بعد بعد هذا الخوي شوي شوي عليه شوي شوي على الخوي شوي شوي شوي شوي, شوي على الخوي متين الخوي شوي شوي عليه زين فإن قلت كما ذكر الهمداني بأن موثقة عمار منصرفة عن فرض ضيق الوقت والسر في الانصراف وين وين الخيط وين الريشه والسر في الانصراف قوله بعد ذلك فليقطع الصلاه ثم يحول وجهه الى القبله ثم يفتتح الصلاه فان الامر بافتتاح الصلاه انما يتصور في فرضه لي ساعة الوقت والا فاذا كان الوقت ضيقا او قد خرج الوقت فلا معنى لان يقال له ثم يفتتح الصلاه فلاجل ان فلاجل ان قوله فليقطع الصلاه متعقب بقوله يفتتح الصلاه وقوله يفتتح منصرف الى الساعه كان مقتضى السياق شنو انصراف الرواية الى ما شاء الله سيدنا اليوم ما شاء الله ايه علماء انصراف الصلاة الى ساعة الوقت ولكن في هذه الفقرة يوجد ثلاثة احتمالات شوف ان تعرفكم ذوقكم ها طلع ذوقك الآن الاحتمال الأول أن يكون قوله فليقطع الصلاة مجرد أمر استطراقي إلى قوله يفتتح الصلاة فلا موضوعية لقوله جنو فليقطع الصلاة فكأنه قال من البدايه إذا كشف أنه مستدبرون جنوه استأنف الصلاة وبما أن الأمر بالاستئناف منصرف إلى فرض ساعة الوقت كان موجبا لانصراف الرواية عن ذلك وهذا ما يبنى عليه كلام المحقق الحمدان. الاحتمال احتمال الثاني ما ذكره سيدنا قدس سره الشريف حيث قال بأن الرواية تضمنت حكمين وجوب القاطع وافتتاح الصلاة والحكم الثاني يعني الأمر بالافتتاح وإنس من صرافه عن فرض ضيق الواق لكنه لا مقتضي لرفع اليد عن إطلاق الأمر أول فمقتضى إطلاق الأمر الأول وهو قوله فليقطع الصلاة فساد صلاته وإن كان الوقت ما ليه ضيقا والمحتمل الثالث وهو ال منصرف من الرواية ولا يبعد من الرواية وقال بأنك ليهما إرشاد وليس أمرا مولويا كيدعى انصرافه إلى ضيق الوقت عفوا انصرافه إلى سعه الوقت فهو هو يريد أن يقول من تبين له أنه قد استدبر الصلاة صلاته باطلة ومن الواضح أن هذا المفاد لا فرق فيه بين فرض ساعة الوقت وضيقه وبناء عليه فيتم كلام سيدنا قدس سره مقابل ما أفاده المحقق الهمداني الملاحظة الثانية للسيد يأتي إن شاء الله جعلك الله من العلماء لا مستهلث من العلماء لا. <تصفيق> قرائم nou, ik ben de de